هذي فلسطين الابية هذي فلسطين الابية نادت يرجال الحرية نادت الحرية حي كل نشمي ونشمية اتحدى بصدرو يقاوم محمد عودي يلف في Uroja kitaalheid aan mijn, hey, de fini berroje, die ami me maulene is de hele wereld aan het de hele wereld محمد عودي يا مجاهد اتصدى لرياح الحاقد يا جيل الثوره يا صامد نادى محمد ولبى اخوانه هبي يا صرخه هالاسره للأمعاء لصنعت ثوره بحجار نعاود هالكره يا هنشمي المهان عودتنا والله ما اطولناك كبتنا جيلك يا محمد عزوتنا يتحدى الغاصب وعوانه شيل سلاحك يا رام الله فلسطيني النصر من الله والله ما تنازلنا والله عن حبة رمل من بلاد Ik heb het هذا الشعب توحد دمو هاي هاي هاي هاي هاي نكبتنا والسجن وعتم نادت لتوحد دعوتنا يكتفينا من السلاح طاحوا اهل النخوه طاحوا هاي الحظ وهي رمح بعزيمه وهمه Hal gazeer, hal gazeer,